Bismillah. ZANG Ja, I'm uh -huh. نبو وسلف حق <تصفيق> قا I'm What should I do رصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق فاحكم بَيْنَنَا بالحق ولا تشطط Oh ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاج وإنك فحكم في الحق فحكم بين الناس في الحق ولا تتبع الهوى تتبع الأواء فيضلك عن سبيل والسياطين كل Thank mm وَإِنَّ مَن يُوقَ Oh <laughs> All oh. أقُولُ لَأَمْ لَأَمَّ منك The heat.